سمعوا غنيتي الجديد سنين الذكريات حصريا على أنغاني وائل جسار اللي إنك شايف حاسس فيه وعم تسمع القاهل بقلبي الموجوع وعيني لعم تدمع اللي إنك شايف حاسس فيه وعم تسمع القاهل بقلبي الموجوع وعيني لعم تدمع كأنه انسا عادت بلدك ياني انساك الأيام الماضية بدك اقدر ما فيه اتعود على بعدك عني بعد شوي شوي وفيه بدك يعني انساك القيام الماضي وتروح وتتركني الحالي وقال لك انه عادي كنت استنى بس شوي كيف بدك اقدر ما فيه عود على بعدك انت عني بعد شويه شويه حسريا على اناماني وائل عصريا على أنغاني وائل جسار بدك يا نيصدق هاي كبشل الصدقيقة إنك كل شي تركت ورحت وهي دي بدك يا نيصدق هاي كبشل الصدقيقة إنك كل شي تركت ورحت وهي دي كل شي صغير بيخلق وشوي شوي بيكبر واجع غيابك خلق كبير بعده عم يكبر بدك اقدر ما فيه اتعود على بعدك كنت عني بعض شوي شوي وفيه بدك يعني انساك من ايام الماضي وتروح وتتركني الحالي وقل لك انه عادي كنت استنى بس شوي كيف بدك اقدر فيه اتعود على بعدك But this way